وما تقدمنا ومستقبلنا وعارفين ورثنا وسمعنا وكنا الله نفهم اللي تعلمنا ليه؟ لل مدرسه. بيصوروا الكتاب. هم بيصوروا كما موجود في الفيديو. بيصوروا الكتاب. لا لله. يا رب خلومة بالصدق عنصح التالي سابعين من أول كذل لا يعمل بالمؤمن لا لاعبك ولا بيد لا تجذب في مسجد ولا في جدك لا تجذب في مد جدك ولا في لاعبك الأول في لسانك كيف لا يكل بالام الذي لا عيب ولا ذم عن ادعاء مع النبي فظن قال انا الزعيم ببيت في وقت الهمه الجنة لما انطلق الكذب وإن وعن معاوية البناء اللي قادر سمعك رسولة الله عليه التزام في ناشي منكم محركتش شفيتها بالصلاة علينا كل ما قولوا قدر تقولوا ايه بصراف الله عليك مثلا تطبع احسنات ايها طب يا شيخ بعليزة تطلع مني معليش على ايه والسلام هل تبزي ناشي الله عليه وسلم وعليه والسلام ويل الذي يهدف فيه ليضحك بالقود يجلب كالتاحة بالكود ويقوله ان ده ده مخفيف ناها حواما ويل لها والويل الهوالي في جهان يسمى الويل وقيد الويل هلاك كانت مقفيفة لا تخالف الفاق والكاذب خلّة من خلال النفاق حدث النفاق داويل الذي يحدث بهذه ليونك تفاق داويل داويل الأخراج ومدوني التنميذ وحسنون البان والكاذب خلّة من خلال النفاق يعني صفة من صفات النفاق والمنافذين أفلاق النفاق والمنافذين الله ما يمين. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد أول فيه كان منافقة فالسة ومن كانت فيه من منهم كانت فيه خاصات من النفاق حتى يدعاها منها إذا حدد كذا إذا حددد ايه كذا والبي إذا وعب أخلف وإذا في روح إذا خلطوا ما إيه؟ فجر. يعني المسلم يكون في خصومته إيه؟ خصومته خصومة مسلم خصومة إيه؟ مسلم في جمبل في جمبل, في جمبل. مسلم بالفقول يعني النبي عليه الصفرام كان جرام يؤذوه ويقدر القادورات أمام مدارهم انضح الطرار السيودي كان يخرج بدايه جدا على ان يقول اي هوائي يقول لي جلال اي هوائي على ما افهم الكلام يعني معنى الكلام اي يعني المصلح حتى في في خصام لا يقول ايه واللي ابن عمر بن عبد العزيز لما في ذلك مرة غضل لأبو غضل فبقول له الله بينه وبين خلقك ده المؤمنين دول أحسن الناس وأنت رسول ليس فوقك إلا الله جعلك الله بينك وبين خلقك جعلك الله بينه وبين خلقك وتغضب كل هذا الغضب فقال أنه هما تغضب كان ابنه بتضرس قاله ماذا أخمنه بساعة جوزي إذا لم أردد فيه غضب ابنه القل ماذا أخمنه بساعة جوزي إذا لم أردد فيه غضب حتى لا يخرج مني في وقت غضبي شيء مكرر شيء أندم علي يا ريب لي, لي, لي بقول تان من شأنها حقا من جهه جالك مين مولتهي هنا كده تمين حضرتك العمر عبد الله بن عمر مع كده قلت لابويا عبيد إذا لم في فيه حتى لا يخرج مني في رفض غضب شيء أكرم فقبله عمر بين عيني وقال أني ولدي أحبك حبي حبا لله وحب الوالد لولدي حبا لله وحب الوالد لولدي نعم الولد أنت يا ولدي نعم الولد ونعم العام أنت يا ولدي على طاعة فالإنسان في خسنته يدبى مستقل على قد نايته ما يتلقش قلط يحينه ويعيبه قال الشيخ تقو في الدين وراجب مكاري باديك تقام عندنا المعاصر تنتسوا الإيمان يجي معاقلين تبعي في الإيمان ونتسه. كما أن الطاعة تزيد الإيمان فالإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصر وقال الكرماني من يسبب أنه هذا الناس لكتاب ايمان أن النفاق علامة عدم اليمان النفاق علامة عدم اليمان إنه يكون نفاق عقد نفاق ايه عقد عقد يعني يغطر الكفرة ويغطر الكفرة بحين إذن ايه ما في ايمان نفاق عقد إنما نفاق العمل يغطر سبيح لا يغطر لا يغطر وليعلم أو منه أن بعض النفاق كفر دون بار إذا كان نفاق عقد يبقى, يبقى كفر أشد من الكفر والنفاق لغة المخالفة الباطن للباطن يعني يقتل الكفر وقتل الإسلام فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر إلا فهو نفاق العمل ويدخل فيه فعل والترك وتتفاول مراكب وقال هذا الحديث أن هذه الإحصاء لنفاق وصاحبه الشبيب المنافقين اللي إذا حدث كذا بالآخر ومتخدم بإخلاق المنافقين والمراد للنفاق هنا نفاق الحمد وهذا لا يؤرق من المتا إنما ينقف اليمان ويضعف اليمان وقضى هذا الإمام الخطبي والسجد